وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مفيكم أفتأتون استحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم فالقالون أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل يأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما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 صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أنزل الله إليكم كتابا فيه ذكركم أثلا تعصلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهُمْ قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدٍ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ اتخذ له ولاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيذمغوا فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصنفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 118. يسبحون الليل والنهار لا يخترون 119. هم اتخذوا آلياتا من الأرض هم ينشرون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 قُلْ هَاتُوا بُرْوَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّ انه لا اله الا هو انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامريه يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهَهُم مِنْ دونِهِ فَذَالكَ نَجِزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالكَ نَجِزُ الظَّالِمِينَ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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا ۚ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ وَلَقَدْ إِنْسَانٌ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَنُرِيكُمْ آيَاتِنَا فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كثروا حين لا يكفون عن وجوههم عنا لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 119. ولتأتيهم بغتة فتبهتهم, فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 110. ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 111. كل من يكلأكم بالليل والنهار 113. بل هم عن ذكر ربهم معرضون 114. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا 115. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 116. بل متعنا هؤلاء وآباء لا قال عليهم الأمر أ فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون والإنما أُلْبِرُكُم بالوَحْدَةِ ولا يسمع الصُّمُّ الدُّعَاءَ ولَإِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّ كُنَّا ضَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ حَبْتٌ مِنْ خَرْدَلٍ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 من الساعة يشبقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رجده من قبل وقرنا به عالمين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 انا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وات الله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان قوال النوم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 الناس لعلهن يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلية يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه فسألوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أم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 ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اوفل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَصْرُوهُ أَلِهَتْكُمْ حَرِقُوهُ وَأَصْرُوهُ أَلِهَتْكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار كوري بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخشرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ وسحق ويعقوب نافلة وقلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجينا فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وَذَا هُدَى وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا ذَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا نَفْعَلُ وَعَلَّمْنَاهُ صْنْعَ التَّلْبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وقننا بكل شيء عالي ومن الشياطين من يغفون له ويعملون عملا دون ذلك وقننا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأن 117. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 118. وآتيناه أهله ومثلهم معهم, ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 119. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل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 والتي أحسنت فرجا فنفخنا فيها بروحنا فنفخنا فيها بروحنا وجعلناها وبنها آية وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم حمته واعدة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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجون وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حسب جثما ما انتم لغاوا ورد لو كان هاؤلاء الهه تنبا وردوا وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا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 بعيد ما تعبدون انه يعلم الدهر من القون ويعلم ما تكتمون وإن ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون